وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بجنات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى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 لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 القرون من قبله، وهما يستغيثان لله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساقير الأولين، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم.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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون.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 أنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني ولكنني أرى القوم فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرُّنَا بَلْ هُوَ ما بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 أولئك في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعبأ بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير